فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أخيم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 من تتقوا الله وذو ما بقي من الرقائكم تؤمنون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ